وَمَا لَكَ لَا تُؤْمِنُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الذين يمارون في الساعه في ضلال دعيد الله لاظغف بعباده يوزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الاخره زيد له في حرف ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب ام له شركاء شرعوا لهم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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضا في الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير